90 O karl فتََم م مُ صَعيدَم صَبَ فَم سَح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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي بِهِ إذ قلتم سمعنا إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَ وَلَا يجرمنكم شنأن قوم ان قموا على الا تعدلوا اعدلوا هو إِنَّ للتقوى واتقوا الله. إن الله خبير بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا